بوك 2 اتس تا اوري اثنان وعشرون اثنان وعشرون ات اراد ديالوجي ميسامي رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة اتس هل تدخن؟ هل تدخن؟ ادر <تصفيق> وئتهودي سابقا؟ نعم سابقا نعم ماกรม <تصفيق> اخلا لكن الان لا ادخن قطعا لكن الان لا ادخن قطعا كتعوخت <تصفيق> روم اي يزعجك ان انا دخنت؟ اي يزعجك ان انا دخنت؟ لا على الاطلاق لا على الاطلاق ارمطخبس هه لا يزعجني هذا لا يزعجني داليفت رمس هل تشرب شيئاً؟ هل تشرب حضرتك شيئاً؟ كونياكس واحد كونياك واحد كونياك آرى لودميرتشونيا لا، الأفضل بيرة لا، الأفضل بيرة بيرسموكزاوروبت اتسافر حضرتك كثيرا اتسافر حضرتك كثيرا تريح خيراد ماكس نعم وغالبا ما تكون رحله عمل نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل ماgram اخلا اك شوبله ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الآن اجازه هنا راسي ما هذا الحر ما هذا الحر تيخ دغس نمدود صخلا نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا قاويدت ايوانزه لنذهب إلى الشرفة خوال أك زيمي كنبا غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفلة تكون سمو هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ ديخ، تشوين ستاكو باتيجيس؟